121. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا 122. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا 123. فيه أبدا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 فَلَعَلَّكَ بَاقٍ عَنْ نَفْسِكَ عَلَى أَثَارِهِمْ إِلَّا أَنَّهُمْ يُؤْمِنُونَ بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسْفَاً إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبِلُهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَيْدًا جُرْزًا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 119. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا 110. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم هدى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 وَإِذَا تَزَلَّتُوا هُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأُوْلُوا إلَى الْكَهْفِ يَا لَكُمْ رَبُّكُم مِّرْحَمَتِهِ وَيُهِيئ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقَامٌ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 وتحسبهم أيقظوا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ضراعه بالعصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم ثرار ولم لئت منهم رعد وكذلك بعثناهم لهم بينهم قال قائل منهم كم لبستم قالوا نبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبستم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة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 إنهم إن عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولم تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بن عليهم بنيانا فقالوا بن عليهم بنيان الرّبّهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا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 119. ولا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا 110. ولا تقولن لشيء إني فعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت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 وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهًا وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ وَلَا تَعْدُ الحياة عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطْعِمَنَّ أُغْنِيَاءَ اللَّهِ ذِكْرِنَا واتبع هواه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 وَإِنَّ يَسْتَغِيثُ يُغَاثُ بِمَا إِنْ كَالْمُهْلِ يَشْوِ الْوَجُوهُ بِأَسَى الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَبَقَبٌ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّ لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلاً أُولَئِكَ لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من زادٍ ولا لهم جنات عدي تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب يحلون فيها من أساور من ذهب ويربسون فيها بن خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأراك 121. نعم الثواب وحسنة مرتبقا 122. واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا 123. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا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 وَمَا وما أظن الساعة قائمة ولئن وددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا 110. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا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 119. فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صيدا زلقا 110. أو يصبح ماءها غورا فلم تستطيع له طلبا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 هناك الولاة لله الحقيقة هو خير ثواب وخير عقبة وضرب لهم مثلاً حياة الدنيا كما إن أزلناه من السماء فاختلطت له نبات الأرض فأصبح شما فأصبح شما وكان الله على كل شيء مقتدرا 110. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثابا وخير أملا 111. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا وَأُرِيدُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَأُرِيدُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ اللهم رحمة اللهم رحمة اللهم, رحمنا اللهم رحمنا على ربك صفلا قد جئتمونا كما خلقنا وعرضوا على ربكم صفلاً لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. وعرضوا على ربكم صفلاً لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. بل زعمتم أننا جعل لكم موعداً. ووضع الكتاب ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه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 افَتَتَّخِذُونَهُ وَدِرْعَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُم لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَنًا مَا أَشْهَدتُهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ وَمَا كُنتُمْ مُتَّخِذًا الْمُضِلِّينَ عُضَدًا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 واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات رَبِّهِ فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا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 119. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم وَإِذْ 110. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أنضي حقبا. فَلَمَّا بَلَغَ مَجْمَعَ بَيْلِهِمَا نَسِيَ حُوْتَهُمَا فَتَقَدَّسَ بِلَهُ فِي الْبَحْرِ شَرَبَ فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غُدَا أَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفْرِنَا هَذَا نَصْبَهُ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 119. فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما 110. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا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 111. حتى إذا ركبا في السفيلة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا 112. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تآخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري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 119 وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وَأَقْرَبَ رحما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 119. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربي فيعذبه عذابا نكرا 110. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنا 111. وسنقول له من أمرنا يسراً ثم أتبع سبباً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 129. قال ما مكنني في ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما 110. زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا 112. حتى إذا جعله نارا قال 119. فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا 124. فتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا 125. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا 126. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا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 الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا 110. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاء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 عمل صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد.